اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممسصا وعن النار مخلصا اللهم وألبسنا به الحلل واسكننا به الظنل واسبغ علينا به النعم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 وفي الآخرة من الخاسرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلقانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه أحسن كتبك نظاما وأبصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزياده والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولسواهبه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع امورنا راجين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحه وعافية وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وايقظنا لتدارك بقايا الاعمال ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه واسعدته بطاعتك فاستعد لما امامه وغفرت زلله واجرامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مالنا الي جناتك واعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات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 وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إلا نسألك يا الله أن أل تغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقضهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالاحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين